Bismillahir Rahmanir Rahim La yastawi ashabun nar wa ashabun janna Ashabul jannati humul faizun law an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 وَاللَّهُ خَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ